بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشقات نشقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدمرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ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 فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الاخره والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن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 يسألونك عن الساعة أيان مغساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها